فموضوعنا ودرسنا لهذه ا ل ل ي ل ة ب إ ذ ن الله تعالى بعض ا ل أ ع م ا ل التي تدخل ا ل ج ن ة أ س أ ل الله عز وجل أ ن نكون من أ ه ل الجنان أ ي ه ا الناس لقد أ م ر ن ا الله عز وجل ب ا ل م س ا ر ع ة إ ل ى الجنات وذلك بالحث على ا ل أ ع م ا ل الصالحات والتقرب إ ل ى رب ا ل أ ر ض والسماوات يقول الله تبارك وتعالى وسارعوا إ ل ى م غ ف ر ة من ربكم و ج ن ة عرضها السماوات و ا ل أ ر ض ا ع د ة المتقين و ا ل م س ا ر ع ة تكون بماذا تكون ب ا ل إ ك ث ا ر من ا ل أ ع م ا ل الصالحات في هذه الدنيا التي هي سبب من أ س ب ا ب دخول ا ل ج ن ة ولذلك يقول الله تعالى مبشرا مبشرا لمن آ م ن بقلبه وعمل صالحا و بشر الذين آ م ن و ا و عملوا الصالحات أ ن لهم جنات تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر و التبشير هو ا ل إ خ ب ا ر بما يسر فهذه بشرى لمن آ م ن بقلبه و عمل بجوارحه أ ن ه من أ ه ل الجنات فلا بد من إ ي م ا ن و أ ي ض ا عمل و من ر ح م ة الله تبارك و تعالى أ ن يسر للناس و يسر لنا ا ل أ ع م ا ل الصالحات التي تكون سببا في دخول الجنات اعمال ي س ي ر ة أ ع م ا ل س ه ل ة يستطيع كل أ ح د أ ن يقوم بها الله أ ك ب ر أ ع م ا ل ي س ي ر ة يدخل بها الجنات يدخل بها ا ل ج ن ة تلك الدار التي أ ع د ه ا الله عز وجل ل أ و ل ي ا ئ ه لمن آ م ن وعمل صالحا تلك الدار التي أ ع د ه ا الله عز وجل للمتقين من عباده تلك الدار التي فيها ما لا عين ر أ ت ولا أ ذ ن سمعت ولا خطر على قلب بشر ا ل ج ن ة تلك الدار التي من يدخلها ينعم ولا يياس يحيا ولا يموت تلك الدار التي موضع ص و ت أ ح د ك م في ا ل ج ن ة خير من الدنيا من ولكن م كما ا فيها ثبت ذ في الحديث الصحيح ع اذكر ل صلى الله عليه وسلم ن وإنني ب ي أ ا ل آ ن بعض ا ل أ ع م ا ر ا ل ص ا ل ح ة التي هي س ب ب من أ س ب ا ب د خ و ل ا ل ج ن ة أ س أ ل الله عز وجل أ ن نكون من أهل ا ل ج ن ة ونكون أ ن م من يستمعون فيطبقون فمن أ س ب ا ب د خ و ل ا ل ج ن ة هذا أ و ل ا التلفظ بالشهادتين أ ن يلفظ ت ا ل إ ن س ا ن بشهادتين ا ل كما جاء في ح د ي ث أ ب ي ذ ر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد قال لا إ ل ه إ ل ا الله ثم مات على ذلك إ ل ا دخل ا ل ج ن ة فقلت يا رسول الله و إ ن زنا و إ ن سرق قال و إ ن زنا و إ ن سرق قلت و إ ن زنا و إ ن سرق قال و إ ن زنا و إ ن سرق, سرق متفق عليه و ا ل تلفظ بشهادتين ا ل طبعا من أ س ب ا ب دخول ا ل ج ن ة لكن لا بد من ا ل ا ت ي ا م بشروطها فلا يكفي أ ن يتلفظ بلسانه لا لا بد أ ن ي أ ت ي بشروطها من العمل واليقين و ا ل إ خ ل ا ص و ا ل م ح ب ة فيها و ل أ ج ل ه ا ولذلك جاء في صحيح مسلم عن ابي ه ر ي ر ة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أ ن ه لا إ ل ه إ ل ا الله دخل ا ل ج ن ة وجاء في حديث آ خ ر أ ي ض ا أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ل أ ب ي ه ر ي ر ة وقد أ ع ط ا ه النعلين اذهب بنعليه ا ت ي ن فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد ان لا إ ل ه إ ل ا الله مستيقنا بها قلبه فبشره ب ا ل ج ن ة مستيقنا اليقين و أ ي ض ا قال صلى الله عليه وسلم من قال لا إ ل ه إ ل ا الله مخلصا من قلبه ف ك ل م ة التوحيد ا ل ش ه ا د ة لا إ ل ه إ ل ا الله فضلها عظيم و أ ج ر ه ا كبير و لذلك أ م ر النبي أ ن يقاتل الناس حتى يشهدوا بها كما في حديث ابن عمر قال صلى الله عليه و سلم أ م ر ت أ ن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن ي رسول الله قد قال النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام في من قالها عند موته من كان آ خ ر كلامه من الدنيا لا إ ل ه إ ل ا الله دخل、الجنة. السبب ج ن ة ا ل الثاني من أ س ب ا ب دخول ا ل ج ن ة إ ح ص ا ء أ س م ا ء الله تبارك وتعالى فقد جاء في الحديث في الصحيحين من حديث أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إ ن لله ت س ع ة وتسعين اسما من أ ح ص ا ه ا دخل ا ل ج ن ة وقد جاء في ر و ا ي ة من حفظها دخل ا ل ج ن ة في هذا الحديث أ ن ه يسن للمسلم ان يحفظ و أ ن يحصي أ س م ا ء الله و يحاول أ ن يجمعها و أ ن يجتهد في ذلك و يحفظها و يعمل بها كما قال الله تعالى ولله ا ل أ س م ا ء الحسنى فادعوه بها لماذا ل أ ن ه ا من أ س ب ا ب دخول ا ل ج ن ة و قد جمع بعض العلماء هذه ا ل أ س م ا ء سوف توزع عليكم ا ل آ ن بعض ا ل أ س م ا ء التي جمعتها أ ن ا من كتب بعض اهل العلم كتب الشيخ محمد بن ع ث م ي ن رحمه الله وغير واحد من العلماء لتكون س ه ل ة يسيره بين أ ي د ي ك م و م ن اراد أ ن يحفظها ويحقق هذا الحديث من أ ح ص ا ه ا من حفظها دخل ا ل ج ن ة الثالث من أسباب دخول الجنة دخول من ق ر ا ء ة آ ي ة الكرسي بعد كل ص ل ا ة م ف ر و ض ة كما جاء في حديث أ ب ي امامه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ق ر أ آ ي ة الكرسي بعد كل ص ل ا ة م ف ر و ض ة لم يدخل من لم يمنعه من دخول ا ل ج ن ة إ ل ا الموت رواه النسائي وهو حديث صحيح يقول ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب وقد بلغني عن شيخ ا ل إ س ل ا م أ ن ه قال ما تركته ع ق ي ب كل ص ل ا ة إ ل ا نسيانا أ و نحو ذلك و آ ي ة الكرسي كما تعلمون أ ي ه ا ا ل ا خ و ة أ ن ه ا أ ع ظ م آ ي ة في كتاب الله تبارك وتعالى كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح الذي في صحيح البخاري و ل ل ف ا ئ د ة آ ي ة الكرسي تشرع في ث ل ا ث ة مواطن أ و في ثلاث مواضع أ و ل ا بعد ا ل ص ل ا ة ا ل م ف ر و ض ة كما في هذا الحديث ثانيا قبل النوم كما جاء في الحديث عند البخاري ف إ ن ه من ق ر أ ه ا قبل النوم لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان ولا يقربك شيطان حتى تصبح ثالثا في الصباح والمساء يعني في أ ذ ك ا ر الصباح والمساء ف إ ن ه جاء في الحديث عند النسائي ان العبد إ ذ ا قالها يجار و من الشياطين إ ذ ا قالها في الصباح وجير حتى يمسي و إ ذ ا قالها في المساء وجير حتى يصبح رابعا و خامسا من أ س ب ا ب د خ و ل ا ل ج ن ة حسن الخلق و تقوى الله فقد جاء في الحديث عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه قال أ و أ ن ه سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أ ك ث ر ما يدخل الناس ا ل ج ن ة فقال تقوى الله وحسن الخلق الله أ ك ب ر أ ع م ا ل ي س ي ر ة تقوى الله وحسن الخلق تقوى الله تعريفها أ ن تجعل بينك وبين عذاب الله وقايا بفعل أ و ا م ر ه وجنا ا بنواهيه وتقوى الله من أ ج ل العبادات وقد أ م ر الله عز وجل بها بايات ك ث ي ر ة يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اتقوا الله حق تقات ولا تموتن إ ل ا و أ ن ت م مسلمون يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت تقات و للمتقين الفوز كما قال الله تعالى إ ن للمتقين مفازه حدائق و عنابه وهي و ص ي ة الله ل ل أ م م ا ل أ و ل ي ن و ا ل آ خ ر ي ن كما قال الله عز وجل ولقد وصين الذين ا أ و ت و ا الكتاب ولقد وصين الذين ا أ و ت و ا الكتاب من قبلكم و إ ي ا ك م أ ن اتقوا الله و أ ك ر م الناس من اتقي ل كما قال الله عز وجل إ ن أ ك ر م ك م عند الله أ ت ق ا ك م وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت و أ ت ب ع س ي ئ ة ا ل ح س ن ة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن وحسن الخلق حسن الخلق ا ل ب ش ا ش ة ا ل ك ل م ة ا ل ط ي ب ة ا ل م ع ا م ل ة ا ل ط ي ب ة الكرم هذا حسن الخلق فضله أ ن ه من أ س ب ا ب دخول ا ل ج ن ة وقد قال الله عز وجل في نبيه و إ ن ك لعلى خلق عظيم بل إ ن النبي صلى الله عليه وسلم حاصر دعوته بحسن الخلق فقد جاء في مسند ا ل إ م ا م أ ح م د أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن م ا بعثت ل أ ت م م مكارم ا ل أ خ ل ا ق ومما يدل على فضل حسن الخلق قوله صلى الله عليه وسلم ما من شيء أ ث ق ل في ميزان العبد يوم ا ل ق ي ا م ة من حسن الخلق وقال صلى الله عليه وسلم أ ن ا زعيم بيت في أ ع ل ى ا ل ج ن ة لمن حسن خلقه الحديث رواه أ ب و داود و أ ي ض ا قال صلى الله عليه وسلم إ ن العبد ليدرك بحسن خلقه د ر ج ة الصائم القائم ومما يدل على فضل حسن الخلق قول النبي صلى الله عليه وسلم إ ن من أ ق ر ب ك م أ و من أ ح س ن ك م أ و من أ ق ر ب ك م مني يوم ا ل ق ي ا م ة أ ح س ن ك م أ خ ل ا ق ا و النبي صلى الله عليه وسلم قبل أ ن يبعث ماذا كان يلقب كان ي ق ا ل له ا ل صادق و ا ل أ م ي ن فمن أ س ب ا ب دخول ا ل ج ن ة تقوى الله وحسن الخلق فجدير بك يا أ خ ي المسلم يا من ت س م ع ن ي أ ن تحسن خ ل ق ك خلق الطيب الجميل الذي ينبغي عليه ينبغي ي أن ك ومن ن عليه ل ا س ل م حتى ي ك و د ا ع ي إلى ا ل ه و ي ن ش ر ا ل إ س ل ا م بحسن ومن خلقه تشر ا إلا ل إ س ل الاخلاق م إ ب ا ل أ ا ل ط ي ب ة و ا ل أ خ ل ا ق لها ت أ ث ي ر القلوب والاخلاق ل ه تأثير عند ا ن س الناس فمن مقبولا يعاملهم أن يكون مقبولا عند الناس عليها أن أحب أ ب عليها ل ا ل ط ي ب ة و ا ل م ع ا م ل ة ا ل ط ي ب ة ومن أ س ب ا ب دخول الجنه ة و السادس والسابع حفظ ا ل ل س ا ن والفرج فقد قال صلى الله عليه وسلم من ي ض م ن لما بين ل ح ي ه وما بين ر ج ل ي ه أضمن لها ل ج ن ة بين اللحيه ما هو ا لسان ل وبين الرجلين هو الفرج نعم من ي ض م ن اللسان فلا يتكلم ب غ ي ب ة أ و حرام ي د خ ل ا ل ج ن ة هذا فضل عظيم لكن أ ك ث ر الناس ل ل أ س ف هذا ا ل لسان أ ص ب ح في ا ل غ ي ب ة والنميم والكلام في النيات ولذلك من حفظه كان من أ س ب ا ب دخول ا ل ج ن ة ل أ ن ه قليل من يحفظ هذا اللسان ولذلك على المسلم يحفظ هذا اللسان يقول النبي صلى الله عليه وسلم إ ن العبد ليتكلم ا ب ا ل ك ل م ة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في جهنم والعياذ بالله تهوي به في جهنم كذا وكذا أ و يهوي بها في نار جهنم ك ل م ة و ا ح د ة من سخط الله وقد قال الله عز وجل ما يلفظ من قول إ ل ا لديه رقيب وعتيم والعجيب كلام ابن القيم أ ن ق ل ه لكم فاسمعوه يقول رحمه الله في كتابه الداء والدواء أ و الجواب الكافي يقول عن هذه ا ل ن ق ط ة ومن العجب أ ن ا ل إ ن س ا ن يهون عليه التحفظ والاحتراز من أ ك ل الحرام والظلم والزنا و ا ل س ر ق ة وشرب الخمر ومن النظر المحرم وغير ذلك ويصعب عليه التحفظ من ح ر ك ة لسانه حتى ترى الرجل يشار إ ل ي ه بالدين والزهد و ا ل ع ب ا د ة وهو يتكلم بالكلمات من سخط الله لا يلقي لها بالا ينزل ب ا ل ك ل م ة ا ل و ا ح د ة منها أ ب ع د مما بين المشرق والمغرب وكم ترى والكلام لابن القيم وكم ترى من رجل متورع عن الفواحش والظلم ولسانه يفري في أ ع ر ا ض ا ل أ ح ي ا ء و ا ل أ م و ا ت ولا يبالي بما يقول و إ ذ ا أ ر د ت و ا ل ك ل م له واذا اردت ان تعرف ذلك فانظر إ ذ ا ما رواه مسلم في صحيحه من حديث جند بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان فقال الله عز وجل من ذا الذي ي ت أ ل ى علي الا أ غ ف ر لفلان قد غفرت له و أ ح ب ط ت عملك كله فهذا العابد الذي قد عبد الله ما شاء أ ن يعبده أ ح ب ط ت هذه ا ل ك ل م ة ا ل و ا ح د ة عمله كله وفي حديث أ ب ي ه ر ي ر ة نحو ذلك ثم قال أ ب و ه ر ي ر ة تكلم ب ك ل م ة أ و ب ق ا ل د ن ي ا و آ خ ر ت ه نعم ولذلك على المسلم ان يحفظ لسانه والعجيب أ ن هذا ا ل أ م ر حتى في الصالحين يتكلمون في ا ل أ ع ر ا ض ا ل أ ح ي ا ء و ا ل أ م و ا ت فمن أ ر ا د ا ل ج ن ة فليحفظ لسانه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم ا ل آ خ ر فليقل خيرا أ و ليصمت يقل خيرا أ و ليصمت ورحم الله عبدا قال خيرا فغنم أ و سكت عن شر فسلم والفرج فلا يضعه في حرام و إ ن م ا في حلال من حفظ اللسان والفرج ف إ ن ذلك إ ن شاء الله سبب في دخول ا ل ج ن ة ثامنا من أ س ب ا ب دخول ا ل ج ن ة كظم الغيظ وعدم الغضب فعن ابي الدرداء رضي الله عنه أ ن رجلا قال للرسول صلى الله عليه وسلم ودلني على عمل يدخلني ا ل ج ن ة قال لا تغضب ولك ا ل ج ن ة رواه ا ل ط ب ر ا ن ي بل إ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وصى رجل حينما طلب منه الرجل قال له يا رسول الله أ و ص ن ي قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب والحديث رواه البخاري فعدم الغضب و أ ن يكظم ا ل إ ن س ا ن غضبه وغيظه هذا إ ن شاء الله من أ س ب ا ب دخول ا ل ج ن ة وقد جاء في كظم الغيظ حديث عظيم رواه أ ب و داود في سننه قال صلى الله عليه وسلم من كظم غيظا وهو قادر على أ ن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين ما شاء الله ويقول الله عز وجل في القران وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم ما زاد الله عبدا إلا وفي حديث رواه ا ل إ م ا م أ ح م د قال صلى الله عليه وسلم ما تجرع عبد ج ر ع ة أ ف ض ل عند الله من ج ر ع ة غيظ ي ك ذ م ه ا ا ب ت غ ا ء وجه الله والنبي عليه ا ل ص ل ا ة وسلام ا ل كان يعفو و ي ص ف ح صلى الله عليه وسلم تاسعا من أ س ب ا ب دخول ا ل ج ن ة سؤال الله ا ل ج ن ة يعني أ ن ي س أ ل ا ل إ ن س ا ن والمسلم ا ل ج ن ة والدليل ما جاء في الحديث عند الترمذي قال صلى الله عليه وسلم من س أ ل الله ا ل ج ن ة ثلاث مرات قالت ا ل ج ن ة اللهم أ د خ ل ه ا ل ج ن ة رواه الترمذي الله أ ك ب ر في أ ي وقت غير محدد في الصباح في الظهر في أ ي وقت يقول المسلم اللهم إ ن ي أ س أ ل ك ا ل ج ن ة يا رب ثلاث مرات تقول ا ل ج ن ة اللهم أ د خ ل ه ا ل ج ن ة ومن المعلوم أ ن دخول ا ل ج ن ة هو الفوز فمن دخل ا ل ج ن ة فقد فاز الفوز ا ل أ ب د ي الذي لا شقاء بعده يقول الله تبارك وتعالى كل نفس ذ ا ئ ق ة الموت و إ ن م ا توفون أ ج و ر ك م يوم ا ل ق ي ا م ة فمن زحزح عن النار و أ د خ ل ا ل ج ن ة فقد فاز وما ا ل ح ي ا ة الدنيا إ ل ا متاع الغرور ولذلك عن مسلم ي س أ ل الله ا ل ج ن ة دائما و أ ب د ا ولذلك جاء في الحديث المشهور أ و الدعاء ا ل م أ ث و ر اللهم إ ن ا ن س أ ل ك ا ل ج ن ة وما قرب إ ل ي ه ا من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إ ل ي ه ا من قول وعمل وجاء في حديث أ ن س قال كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آتنا عليه صلى وسلم في الاخره د ن ي حسنة وفي ا ل آ ة حسنة وقنا النار متفق عذاب ع ل ي في الآخرة ح س ن ة ما المقصود ب ا ل ح س ن ة اللي في ا ل آ خ ر ة ا ل ج ن ة عاشرا من أ س ب ا ب دخول ا ل ج ن ة المحافظه على ص ل ا ة الفجر والعصر كما في حديث أ ب ي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل ا ل ج ن ة م ا ا ل مراد بالبردين ص ل ا ة الفجر و ص ل ا ة العصر وسميت بذلك ل أ ن ه م ا تصلان ي في بردي النهار وهما ض ر ف ا فالذي يحافظ على ص ل ا ة الفجر والعصر في أ و ق ا ت ه ا يكون إ ن شاء الله من أ س ب ا ب دخول ا ل ج ن ة و ل ل أ س ف فقد تساهل وتكاسل الكثير من الناس بهاتين الصلاتين مع أ ن ه جاء الوعيد الشديد في تركهما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أ ث ق ر ا ل ص ل ا ة على المنافقين ص ل ا ة العشاء والفجر ولو يعلمون ما فيهما ل أ ت و ه م ا ولو ح ب ا ن لو يعلمون ما فيهما من ا ل أ ج ر وفي تركهما من ا ل إ ث م ل أ ت و ه م ا ولو ح ب ا ن ما معنى ح ب ا ن يعني زحفاً لو يعرفون ما فيهم من ا ل أ ج ر لا أ ت و ا إ ل ى ص ل ا ة الفجر ولو زحفا أ ث ق ل و ا ا ل ص ل ا ة على المنافقين فالذي يتخلف عن ا ل ص ل ا ة فيه ص ف ة من صفات المنافقين معروف أ ن المنافق وكذلك العصر جاء الوعيد الشديد في تركها بعض الناس يخرج من ا ل و ظ ي ف ة ا ل س ا ع ة ا ل ث ا ن ي ة وينام ولا يبالي وهذا خطر عظيم يقول صلى الله عليه وسلم من عمله ترك صلاة العصر صلاة فقد حبط عمله وجاء في حديث في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم من فاتته ص ل ا ة العصر ف ك أ ن م ا وتر أ ه ل ه وماله فمن أ ر ا د ا ل ج ن ة فعليه أ ن يحافظ على ص ل ا ة الفجر والعصر و أ ن يجاهد نفسه حتى لا يكون أ و لا تكن و فيه ص ف ة من صفات المنافقين الحادي عشر من أ س ب ا ب دخول ا ل ج ن ة السنن الرواتب فقد جاء في حديث أ م ح ب ي ب ة رضي الله عنها أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم ثنتي ع ش ر ة ركعه طوعا غير ا ل ف ر ي ض ة إ ل ا بنى الله له بيتا في ا ل ج ن ة و الحديث رواه مسلم طيب ما هي السنن الرواتب جاء عند الترمذي تفصيلها في الحديث أ ر ب ع ا قبل الظهر وركعتين بعده وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل ص ل ا ة الفجر وهذه السنن من أ س ب ا ب دخول ا ل ج ن ة ولها فضائل أ خ ر ى مثل ماذا سبب ل م ح ب ة الله ف ا ل إ ك ث ا ر من النوافل سبب ل م ح ب ة الله تبارك وتعالى كما في الحديث الذي في البخاري من حديث أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل من عاد لي وليا فقد أ ذ ن ت ه بالحرب وما تقرب إ ل ي عبدي بشيء احب إ ل ي مما افترضته عليه قال ولا يزال يتقرب إ ل ي بالنوافل حتى أ ح ب ه ف إ ذ ا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به لاخر حديث المعروف المشهور فالنوافل سبب ل م ح ب ة الله أ ي ض ا تسد الخلل الموجود في ا ل ف ر ي ض ة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أ و ل ما يحاسب عليه العبد من صلاته أ و من أ ع م ا ل ه ا ل ص ل ا ة ف إ ن كانت ت ا م ة كتبت ت ا م ة و إ ن كانت غير ذلك قال الله عز وجل انظروا لعبدي هل له من ت ط و ى والحديث رواه ب داود الثاني عشر من أ س ب ا ب دخول ا ل ج ن ة ق ر ا ء ة س و ر ة الملك تبارك الذي بيده الملك فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إ ن ص و ر ة من ا ل ق ر آ ن ثلاثون آ ي ة شفعت لرجل حتى غفر له وهي تبارك الذي بيده الملك والحديث رواه الترمذي وجاء عند الطبران ي حتى أ د خ ل ت ه الجنه ة فيستحب يقرأ للمسلم أن ذ هذه, هذه عذاب ه الصورة وللفائدة الصورة أسباب جاءت القبر كما مر معنا مر من من أن الثالث عشر من أ س ب ا ب دخول ا ل ج ن ة التسبيح أ ن يسبح ثلاثه وثلاثين قبل النوم و أ ن يحمد ثلاثه وثلاثين و أ ن يكبر أ ر ب ع ه وثلاثين متى قبل النوم يقول النبي صلى الله عليه وسلم خ ص ل ت ا ن أ و خلتان خلتان لا يحافظ عليهما عبد المسلم إ ل ا د خ ل ا ل ج ن ة وهما يسير و م ن يعمل بهما قليل اذن أ خ ب ر النبي أ ن ه ا ي س ي ر ة و أ خ ب ر أ ي ض ا أ ن من يعمل بها قليل ذكر منهما قال ويكبر أ ر ب ع ه وثلاثين إ ذ ا أ خ ذ مضجعه ويحمد ثلاثه وثلاثين ويسبح ثلاثه وثلاثين فذلك م ئ ة باللسان و أ ل ف في الميزان قالوا يا رسول الله كيف هم يسير و م ن ي ع م ل بهما قليل قال ي أ ت ي أ ح د ك م ي ع ن ي ا ل شيطان في منام ه ف ي ن ا ومم قبل أ ن يقول ه و ي أ ت ي ه في ا ل ص ل ا ة ف ي ذ ك ر ا هاجته قبل أ ن يقول ه اذا إ ي أ ت ي ه ا ل شيطان في ا ل منام وينام و م ه ح ت ى ي ك س ل ى عن هذا ا ل د ع ا ى يسير السهد و هذا ا ل د ع ا ء ع ل م ه ا ل نبي صلى الله عليه و س ل م ل ع ل ي و ف ا ط م ة لما س أ ل ه مذا ا خ ا د م ف ق ا ل النبي صلى الله عليه وسلم أ و أ م ر ه م النبي أ ن يسبح قبل ا ل ن و م ثلاثه وثلاثين و أ ن يحمد ثلاثه وثلاثين و أ ن يكبر أ ر ب ع ه وثلاثين وقال هو خير لكما من خادم وحديث ا ل في الصحيحين ي ق و ل علي رضي الله عنه ما تركتها منذ سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن ق ي م في كتابه الوابل الصيب قيل أ ن من داوم على ذلك وجد ق و ة في بدنه م غ ن ي ة عن خادم ذكره ابن القيم فيستحب المسلم أ ن يواظب على هذا الذكر و أ ن يعلمه غيره من أ ه ل ه وممن يعرف وهو دعاء سهل يسير جدا و ي ق ي ق قليل من الناس من يعمل به الرابع عشر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 فتحت له كم أ ب و ا ب ا ل ج ن ة الثمانيه الله أ ك ب ر عمل يسير جدا عمل سهل جدا يعني لا يحتاج إ ل ى تعب لا يحتاج إ ل ى تعب أ ب د والدعاء محفوظ وسهل ونتوظف ي اليوم أ ك ث ر من أ ر ب ع مرات احيانا ا ت و ظ لنسان خمس مرات أ و أ ك ث ر لبعض النوافل أ و بعض الصلوات ا ل ن ا ف ل ة دعاء سهل جدا تفتح لك يا أ خ ي الحبيب تفتح لك يا أ خ ي المسلم أ ب و ا ب ا ل ج ن ة ا ل ث م ا ن ي ة هذا الحديث فيه فوائد أ و ل ا أ ن يتوضا ثم ي س ب غ الوضوء حتى ي أ خ ذ هذا ا ل أ ج ر أ ن ي س ب غ الوضوء ما معنى ا س ب ا غ الوضوء قال العلماء أ ن يتمه أن يتمه لا يقصر فيه بعض الناس ت س ا ه ل في آ خ ر ا ل أ ع ض ا ء في آ خ ر اليد و آ خ ر الرجل معنى ا س ب ا غ الوضوء أ ن يتمه ثم يقول الدعاء ف إ ذ ا قال هذا الدعاء فتحت له أ ب و ا ب ا ل ج ن ة ا ل ث م ا ن ي ة ومن فوائد الحديث أ ن أ ب و ا ب ا ل ج ن ة ث م ا ن ي ة وهذه من ر ح م ة الله كما أ ن أ ب و ا ب النار س ب ع ة لها س ب ع ة أ ب و ا ب ومن أ س ب ا ب دخول ا ل ج ن ة الخامس عشر إ م ا ط ه ا ل أ ذ ى عن الطريق فقد جاء في حديث أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد ر أ ي ت رجل يتقلب في ا ل ج ن ة في ش ج ر ة قطعها من ظهر طريق كانت تؤذي المسلمين وفي ر و ا ي ة ف أ د خ ل ه الله ا ل ج ن ة الله أ ك ب ر يا اخوان انظروا لهذا العمل اليسير جدا يمشي أ ح د ن ا في سيارته يمشي أ ح د ن ا في طريقه فيرى غصن ش ج ر ة في الطريق أ و يرى حجر مرمي أ و يرى ز ج ا ج ة ينزل ويزيحها عن طريق المسلمين حتى لا تؤذيهم تكون سببا في دخولك ا ل ج ن ة عمل يسير لكن الله عز وجل الكريم الرحيم جعل جزاء هذا العمل يسير ما هو دخول ا ل ج ن ة ف أ ي ن المشمرون و أ ي ن العاملون رجل ر أ ي ت رجلا يتقلب في ا ل ج ن ة في ش ج ر ة قطعها من ظهر ط ر ي ق كانت تؤذي المسلمين وكم نرى نحن في الشوارع ا ل آ ن من أ ش ي ا ء تؤذي المسلمين لماذا لا تنزل يا أ خ ي الحبيب وتبعدها عن الطريق أ ي ض ا هذا من التواضع ومن ا ل أ خ ل ا ق ا ل ط ي ب ة نفع للمسلمين ولك اجر عظيم وكان هذا العمل سبب في دخول ا ل ج ن ة ل أ ن في ذلك خ د م ة للمسلمين و ح م ا ي ة لهم من ا ل أ ذ ى مما يضرهم و خ د م ة المسلمين هذا عمل عظيم يثيب الله عز وجل عليه أ ن يميط ا ل أ ذ ى عن الطريق أ ي طريق أ ي مكان تزيل ا ل أ ذ ى أ ي كان فيكون إ ن شاء الله من أ س ب اسباب ب دخول ومن الجنة أ دخول الجنه ة و السادس عشر ك ف ا ر ة اليتيم فعن سهل رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ا وكاثر اليتيم في ا ل ج ن ة هكذا و أ ش ا ر ب أ ص ب ع ي ه ا ل س ب ا ب ة والوسطى وفرج بينهما ما معنى ك ف ا ر ة اليتيم أ ن يقوم, يقوم عليه, عليه يعوله يربيه يصرف عليه, عليه ومن هو اليتيم من مات أ ب و ه وهو صغير إ ذ ا أ ر د ت م ر ا ف ق ة النبي صلى الله عليه وسلم ف أ ي ن أ ن ت عن هذا العمل يا من تملك ا ل أ م و ا ل يا من تصرف أ م و ا ل في أ م و ر ت ا ف ه ة يا من تملك ا ل أ م و ا ل ولم تراها في البنوك منذ سنين انفقها في سبيل الله انفقها في يتيم لتنال م ر ا ف ق ة الحبيب صلى الله عليه وسلم و أ ي ا كان اليتيم سواء لك أ و لغيرك ومن أ س ب ا ب دخول ا ل ج ن ة أ ي ض ا أ ي ه ا ا ل ا خ و ة ز ي ا ر ة المريض و ا ل إ خ و ا ن فقد جاء في حديث أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله صلى عمل ل ل ي ه و س من عاد مريضا عاد زار أو أخ ه ف يسير الله قيل له طبت وطاب ممشاك من الجنة منزلا والحديث رواه الترمذي قيل له عمل ي طبت وتبوأت من جدا تزور المستشفى المرضى س ت ش ف ى ا ل م تخفف عنهم تسلم عليهم تدعو لهم كما فيها من الاجور ا ل ع ظ ي م ة في هذا ا ل أ ج ر العظيم قيل ل كم طبت وطاب ممشاك من ش ا ك وتبوأت م الفراغ ج ن منزلا من ة كم ل عندنا كم الكثير منا يتمشى في الشوارع س ا ع ة وساعتين تزور المستشفى تزور م ر ي ض في بيته في مستشفى د ق ي ق ة أ و خمس دقائق أ و عشر دقائق ت أ خ ذ هذا ا ل أ ج ر العظيم أ ي ض ا هو أ ص ل ا ل حقوق المسلم على المسلم ومع ذلك فيه هذا ا ل أ ج ر العظيم يقول صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يعود مسلماً يعني مريضا س ل م م ا يعني غ د و ة إ ل ا صلى عليه سبعون أ ل ف ملك حتى يمسي ومن زاره أ و عاده في المساء صلى عليه سبعون أ ل ف ملك حتى يصبح أ ج ر عظيم أ ج ر كبير جدا تصلي عليك ا ل م ل ا ئ ك ة ل أ ن ك تقوم بهذا العمل العظيم حينما تزور هذا المريض المسكين وكذلك ز ي ا ر ة الاخوان في الله عملها عظيم و أ ج ر ه ا كبير و ق د قال النبي صلى الله عليه وسلم أ ل ا أ خ ب ر ك م برجالكم في ا ل ج ن ة النبي في ا ل ج ن ة والصديق في ا ل ج ن ة والرجل يزور أ خ ا ه في الله في ا ل ج ن ة و ا ل س ا ب ع عشر و ا ل ث ا م ن عشر من أ س ب ا ب دخول ا ل ج ن ة س ل ا م ة ا ل ص د ر من ا ل غ ل والحسد فقد جاء في حديث أ ن س رضي الله عنه قال بينما نحن ج ل و س رسول عند الحديث ل صلى الله عليه وسلم قال يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة ل ه ا و من معروف خرج رجل من ا ل أ ن ص ا ر ت ن ط ف لحيته ما من و ض و ء ه و معلق عليه في يده الشمال و كان من الغد قال النبي نفس الكلام فطلع نفس الرجل ف ح د الصحابه ة و عبد الله بن ع م ر تبعه الحديث طويل آ خ ر ه س أ ل ه الصحابه ماذا تعمل ب ش ر ك النبي ب ا ل ج ن ة قال ما هو إ ل ا ما ر أ ي ت غير أ ن ي وهذا وجه الشاهد غير أ ن ي لا أ ج د في نفسي غلا ل أ ح د من المسلمين ولا أ ح س د على خير أ ع ط ا ه الله إ ي ا ه قال عبد الله بن ع م ر هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق و ا ل ح ج ر ث رواه ح م د والنسائي وصححه ا ل أ ل ب ا ن ي وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أ ي الناس أ ف ض ل أ و خير قال كل صدوق اللسان مخموم القلب قال صدوق اللسان نعرفه فما مخموم القلب قال الذي لا غ ل ولا حسد ولا بغي ولا إ ث م نعم ف أ ج ر ه ا عظيم ولذلك قال الله تبارك وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إ ل ا من أ ت ى الله بقلب سليم فلا ينفع يوم ا ل ق ي ا م ة إ ل ا القلب السليم من هو القلب السليم الذي لا غلا ولا شرك ولا ب د ع ة ولا حسد ولا بغي هذا هو القلب السليم نعم اثنى الله على إ ب ر ا ه ي م ب س ل ا م ة قلبه إ ذ جاء ربه بقلب سليم ومن أ س ب ا ب دخول ا ل ج ن ة عدم سؤال الناس فعن ثوبان رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من يكفل لي أ ل ا ي س أ ل الناس شيئا و أ ت ك ف ل له ب ا ل ج ن ة فقال ثوبان أ ن ا فكان لا ي س أ ل أ ح د ا شيئا والحديث رواه أ ب و داود ن ع من م أ س ب ا ب دخول ا ل ج ن ة أ ل ا ت س أ ل الناس ينبغي ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا س أ ل ي س أ ل من الله عز وجل إ ذ ا س أ ل ت ف ا س أ ل الله و إ ذ ا استعنت فاستعن بالله أ م ا سؤال الناس من غير ح ا ج ة فهذا أ م ر محرم وقد جاء الوعيد في ذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل ي س أ ل الناس حتى ي أ ت ي يوم ا ل ق ي ا م ة وما في وجهه م ز ع ة له ح ويقول صلى الله عليه وسلم من س أ ل الناس أ م و ا ل ه م تكثرا ف إ ن م ا ي س أ ل جمرا فليستقل أ و ليستكثر ومن أ س ب ا ب دخول ا ل ج ن ة ا ل ك ل م ة من رضوان الله ك ل م ة و ا ح د ة من رضوان الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إ ن العبد لله ي ت ك م بالكلمة من رضوان ا ل ل لا ي ل ق ي لها ب ا ل ا يرفع ه الله بها درجات في ا ل ج ن ة سهله ا ل ك ل م ة الطيب ة صدق ة السلام عليكم جزاك الله خير بارك الله فيك ا ت ق ا ل ل ه ا ل ك ل م ة الطيب ة ا ل ك ل م ة من رضوان الله ك ل م ة و ا ح د ة فكيف بالكلمات تلو الكلمات يرفعك الله درجات في ا ل ج ن ة ومن أ س ب ا ب دخول ا ل ج ن ة ط ل ب العلم لله عز وجل يوم أ ن يطلب العلم لله تبارك وتعالى فقد جاء في صحيح م س ل م ان حديث أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريق ا يلتمس به ع ل م ا سهل الله به طريقين ا ل ج ن ة من سلك طريق البحر و أ ي ض ا الطريق الحسي والمعنوي ق ر ا ء ة والرحل ة ل ل ع ل م ا ء و ا ل م ش ا ئ خ و طلب العلم الحقيق ي لله تبارك وتعالى حتى ينفع ا ل أ م ة فإنه الجنة هذا طريق إلى ويكفي ق و د ه إلى الجنة ويكفي في فضل طلب العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريق التمس به علما او قال ان الملائكه لتضعوا اجني ح ت ه ا لطالب العلم رضا بما يصفى وقال الله عز وجل لنبي وقل ربي زدني علما نكتفي بهذه ا ل أ م و ر التي تكون أو بعض ا ل أ ع م ا ل التي هي سبب من أ س ب ا ب دخول ا ل ج ن ة ذكرتها بدليلها حتى تكون و ا ض ح ة للجميع لمن أ ر ا د أ ن يعمل ونلاحظ أ ي ه ا ا ل ا خ و ة أ ن جميع ا ل أ ع م ا ل تلاحظون معي أ ن جميع ا ل أ ع م ا ل ذكرتها يستطيعها الجميع الرجل و ا ل م ر أ ة الصغير والكبير حتى المريض نعمه من الله م ن و ع ة من لا يستطيع العمل هذا يستطيع ا ل آ خ ر وما لا يستطيع عمل ا ل آ خ ر يستطيع ا ل أ و ل أ و الثاني أ و الثالث فتح ا ل أ ب و ا ب تنوعت ا ل أ ع م ا ل اختر ما تريد كلها تؤدي الى ا ل ج ن ة لكن أ ي ن العمل ذ ل ك أ و ص ي ك يا أ خ ي المسلم بالعمل هتف العلم بالعمل ف إ ن أ ج ا ب ه والا ارتحل جنات فيها ما لا عين ر أ ت ولا أ ذ ن سمعت ولا خطر على قلب بشر جنات ع ظ ي م ة أ س ب ا ب دخولها هذه ا ل أ ع م ا ل ا ل ي س ي ر ة جدا أ س ا ل الله عز وجل أ ن نكون من أهل ا ل ج ن ة اللهم إ ن ن س أ ل ك ا ل ج ن ة و م ا ق ر ب إ ل ي ه ا من قولنا وعمل و ن ع و ذ بك من ا ل ن ا ر و م ا ق ر ب إ ل ي ه ا من ق و ل عمل اللهم ا ت ن ا في الدنيا ح س ن ة وفي ا ل آ خ ر ة ح س ن ة وقنا ي عذاب النار وسيكون الدرس إ ن شاء الله في ا ل أ س ب و ع ا ل قادم ع ن و ا ن ه الاسفل ر ق ا د ن ه ا الله ولله ا تبارك وتعالى أعلم وصلى الله وسلم على ن ب ي ن ا محمد